كل عام وانت بخير يا قرة العين كل عام وأنت بخير يا قرة العين عيد جمعني فيك ربي يا عيدة. عيد عيد جمعني فيك ربي يا عيد شوفت كيف عيدي تساوي ملاي شوفت عيد سعيد وزن أدعى القصيدة سعيد وزن أدعى القصيدة العيد عادو فارحه العيد عيدن دامك معي شوق قلبي وسيدة العيد عادو فارحه العيد عيدن دامك معي شوق قلبي وسيدة. سيدة عيد بلا شوفت كسيد المزاين ما هو بعيد لو ثيابي جديد يا صاحب حبك بقلبي من سنين وانغبت عن عيني حياتي زهيدة يا صاحب حبك بقلبي من سنين وانغبت عن عيني حياتي زهيدة لا صرت ما شوفك بوسط المهنين ما عاد به طعم وفرحه سعيدة من صاحب نحبك على الشرع والدين ما هو بحب مخالفين العقيدة ومن صاحب نحبك على الشرع والدين ما هو بحب مخالفين العقيدة والعيد طعمه غير في هالمحبين عيد سعيد وجال ربي عيد كل عام وانت بخير يا قلة العيد كل عام وانت بخير يا قلة العيد عيد جمعني فيك ربي يا عيد عيد جمعني فيك ربي يا عيد شوفت كيف عيدي تسوي ملايين Så idusan, bidra till scidet. Iduså idusan, bidra